من الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ذراك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يصى إن مع العسر فإذا فرغت فالصب وإلى ربك فالغب